وشيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أَذْهَبُوا وَقَالُوا لَهُمْ وَقَالُوا لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُونِ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى اذا أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك وأورثنا يا نشاء وفنوا معي الله امين الحمد لله Why? وَالصَّلَاةِ وَالْفِتْرِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِعَمْدِ رَبِّهِمْ أَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله